فَلَمَّا جَاءَهُم مُّوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا زَمَّنَا بِهَٰذَا فِي آيَةٍ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 مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِ فَأَوْقِدْ لِيَاهَا مَأْمَنًا عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَصَّلُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لأظنه مِنَ وَتَكَبَّرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْأَنْهَارِ فَتُبُّوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأسبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بضائع للناس بضائع للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون